شهر بكون هل المحرم يا عاشق محرم كس قلبك وقل وبالخيط ممرره هل محرم؟ هل محرم يا عاشق محرم قلبك وقلبي بالخدمة مغرم يالله خلني لبس أسود على الأحسية سير دمعناه هو السر الأعظم هل يا عاشق محرم قلبك وقلبي بالخدمة مغرم يا الله خلني البس اسود على حشيه سر ده معناه هو السر الاعظم تتهيا الخدا يثبت العالم بالحضران نلتقي ومن كربله يبدي الم موكبنا النصب يجمعنا هالدرب لما تنخدمته وبخيمه الصخره لمنا نسد ابواب الرزاق رزق خدمتنا احله نعوف المال والحال نشوفك انت اغلى نمل من كل شيء مولاي طريقك ما نمله خدمتك جنه الخادم حبيبي يا سيد الحب عشقتك بين المشاعر رسمت حلوه حياتي بخدمتك يا ابا عبد الله تعب وقمه الراحه تعبك احلى كلماتك كلمات اللي ما تحبه دنيا تبو وجه يا حسين انت تفتح لي قمره تعب وقمه تعبك احلى كلماتك كلمات اللي ما يتب واجه له سدت الباق يا حسيني انت تفتاح لقلبك مولاي ابو علي انت الملاذ لي صاحب فضل صرت ما ينسي فضلك علي كافلني بالزغر دللني بالكبر غرقني خيرك ومن رحمتك تارس ايدي احبك حب مشاكين بدونك روحي تذبل يخدمتك قلب يرتاح تصير أيامي أجمل عليخ لتزعل الناس المهم لا أنت تزعل أهم شي عندي مرضاتك حبيبي كل العمر يخذ مني عندي المهم تيرضى عني هذا الأمل والتمني يا ملك انا ملكك وطيعك لو أبيعي العمر ما ابيعك كل ما شفت الطيف لعطشان اذكر شلون بتيت المرضيعه يا ملك أنا ملكك وطيعك لو كل ما شفت طفلي عطشان أذكر شلون بشيتي الرضيع أرزقني خدمتك أرزقني حرقتك أرزقني كل وقت ألطم إلك وبشي المصابة بشيني عالخي بشيني عالحرام بشيني عالسبي وعيشني جمرة من عذابك جمالك فوق الارماح أذكره وروحه تتعب أريدك تجعل عباس أريدك تجعل زينك وأريدك شرقية القلب أعليك شيئا أريدك ترتبت حبيبي يا صاحب الشيب الخضيبة أختك مشت بعدك غريبة عيشني كل هاي المصيبة يا عبد الله